الذي اليك لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبو ابي اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين له نفسه قتل کوچل فقتله سلس من مینل فبعث الله چل يبحث في اربی ليريه كيف سو اچ احی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 واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اللہ يتوب علیه إن اللہ وفور رحیم سمتی میش وولا